وَنَتْلُو عَلَيْهِمْ رُسُلَهُمْ إِنَّا لَنَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا أَن نَّأْتِيَكُمْ بِسُلْطَانٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ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 وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرج مِنْ من أرضنا أول تعودن في ملتنا فأرحى إليهم ربهم لنُهلك النظالين ولنُسكن أنكم الأرض من بعدهم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 رماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد